الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء u, hum, juchler, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, كن افتريه وأعانه عليه قومنا آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 إليه كنز وتكون تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا ثُبُورًا لَا اليوم الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا ثبورا ثُبُورًا كَثِيرًا ذلك ذَلِكَ خَيْرٌ نَمَجَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ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 tumu de ene kant ola, de andere kant de andere أَوَلَكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَنْبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وجعلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ندى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 إلى جهنم أولئك شر واحده وأضل سبيلا ولقد واحده موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون واحده واحده واحده إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤن هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عنالهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم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 Woei, die je al en de طهورا. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا نحجورا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فجعله نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيلا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أَنَسْجُدُ لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مُنِيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أن يذكر أوراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما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 والذين لا يدعون مع الله إله ناخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم الْقِيَامَةِ ويخلد فيه مهانا Illa maan tabawa, maan nawa rami la rama la un sollihaan fa' ulla. Ikke ju beddil ullahu, zegie, ti' hem hasanaat. Wakken ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا كِرَامًا والذين إِذَا ذكروا بِآيَاتِ ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما طوسيم تلك الكتاب المبين